وَنَفَا لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السماء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ